نيلى كتبت قروي العين عياتنا واللي صر في كم حبيب حان وقت السطر والعين عياتنا واللي الصيف كم فرك حبيبو حبي نور عيني يسافر عدت احكي العام كل, كل صيفه نور العين عني يغيب قاعد بن بس حته يا حرا جرحه اللي جرحن العام توه يطي حان وقت السفر والعين عيات سنا واللي الصيف كم فرق حبيب وحبيب ايناك تسفر وين عيني عياتنا واللي الصيف في حبيبو حبي يلا نك تعين اللي قعد لادوا ما حصل الله اعزاز من ردات النصب مقدر الحق حبيب الروح عذب الكلام مر لك القلب عدي يصير عندي قري সবাই লাইন আয় হবি দূর ভাই আড়া حبي من يداوي الجروح ومن يرد السلام لو انا دي عدل الروح ما حد يجيب وعذا المولع راح قلبه عادم بس يا ابن الاماني والاماني تخيل وابتس فرو العين عيات سلام সেকা রাঘ হে বো হবাই চে বল حبيب حبيب um <سسؤال> حان وقت السفر حبيب সুফার চল্লে শা রাঘবে كم فرق حبيب সুফার্লাই আনা শেপ ক্যাম্পারে বো عياتنا واللي الصيف كم فرك حبيب وحبيان حال وقت السفر والعين عيات يا سنا واللي الصيف كم فرك حبيب وحبيب واللي الصيف كم فرك حبيب وحبيب واللي الصيف كم حبيب وحبيب واللي